Allahul hamdulillahi rabbil I don't know what's the key Zawak so al جيسر الله وانا Well, that, uh, no, no, no, no. a uh... kyo nitya إليه مرجعهم جميعا وعد الله إليه مرجعهم جميعا Va اهدنا الصراق <تصفيق> المستفقين فاجعله <تصفيق> كعشف صمد. لم يرد ولم يومد ولم يكن له كفؤا تدينا في في من عافي وتولنا في من تولى وبارك لنا تقضي ولا يقضي الشكر على ما اعطيت وقل الحمد على ما قضيت نستو وجعلنا أغراب وإذا أردت فتنة بعض ولا دينا من اعطيتم ولا مريضا لم تشفيه ولا نور ظلم اوسع مد برحمتك يا رحمة الرائم الله موفق عبدك الخاضع لجلال ملك الملاد وأميرها محمدا السادس اللهم موفقه لمدار واجعل أعمال الصالحة في رضاكها يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعافاتك من عقوبتك وبك منك لا لا أم عليك أنت كما أخليت على نفسك أصل الله لما سلم وبارك على خير خلقك محمد وعليك